Əlcə <gülüyor> نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وعفعوا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو lüp <nose> <Kisswei> هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم يتبيع اخره تشبيت الله اكبر امم الذين في قلوبهم زيغ فََ تَب فَتَبونَ م تَ شَبهَا مِنهُ بَتِ غَأَف وَمَا يَعْلَمُ عِندَهُ إِلَّا سَمَاءً وَأَرْضًا ۚ مَا أُوِي له إلا الله والواسقون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا للانباب <تصفيق> ربنا لا تؤذنا قولوا ربنا بعد ان اذتنا غف لنا كأنت الوهاد say <laughs> وَلَا إِنْ كَانُ هم وقود النار <تصفيق> كدأ بآل فرعون والذين قابلهم كذبون يد القاب قل الذين كفروا ستظلون وتحشرون الى جهنم وبئس المهد قد كان لكم آية في فئتين يئته تقاتل في سفين دي لا يوقر كان فيره رِجِيم مَنَاشَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي من يشاء إن في ذلك لا يُيْنَالُ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّرَّاتِ مِنَ النِّسَاءِ هُوَ الْبَدِينَةُ أَوْ هنا طير مقنطرت من الذهاب والفضة والخيل المسو هذيكا متاع الحياه الدنيا والله عند حسن ما صدق الله العلي